ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخرة ذكر الله كثيرا ولم